بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلن عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأثين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فَإِذَا ذَلَّنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَكِيمُ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا يَا يَائِسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ابْتَدَّتُمْ فَعدَتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجِلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتكي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً اسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا علیهن وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ تَامِهُ بمعروف بِمَعْرُوف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً ساعت مِنْ سَعَتِهِ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأم قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرى فذاقت وبال امرها وكان عاكبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فات اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول لي اتلو عليكم آيات الله مبينات اللي يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أول ما ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد ان الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثله يتنزل الامر بينه يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاص بكل شيء عِلْمًا.